لآن, لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله كلا ذهب كل اله بما خلق ولعلا ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضروا إذا جاء أحدهم الموت قال قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا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 فإذا نفخ في الصور فلا أسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولى كهم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا, خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم منا.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 ربنا أَخْرِجْنَا منها اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخساوا فيها قال اخساوا فيها ولا اتكلمون قال اخساوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عباد يقولون ربنا يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا, فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إني اليوم بما صبروا أنهم, أنهم هم الفائزون كملبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العاد. لئن لبثتم إلا, إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا خلقناكم عبثا وأنكم وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق فتعال الله الملك الحق لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الهه اخر لا برهان له به لا برهان له به فانما حسابه عند ربه